م و س ل ع ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م يا أيها ا ل ن ا س ا ت ق و ا ر ب ك م ا ت ق و ا ربكم إن ز ل ز ل ا ل س ا ع ع ة شيء ظ ي م ي و و م ت ر ن ه ا عما تذهل كل مرضعة عما لفضيله ع ا ل د ك ت ح حمل ر محمد راتب و ا ل ن ا س سكارا وما هم ب ك ا ر ي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 ف أ ن ه يضله ويهديه إ ل ى عذاب السعير يا أ ي ه ا الناس ان كنتم في ريب من ا ل ب ع ث إ ن كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب, خلقناكم من تراب ثم من ن ط ف ة ثم من علقه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 لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الارض م فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ت و ا ل أ ر ه ا م د ة ف إ ذ ا أ ن ز ل ن ا عليها الماء اهتزت وربت فإذا أ ن موسوعه النابلسي تزت و ل ا ل هو ا ل ح و م الاسلاميه ل وان ه على كل شيء قدير وأن الساعه ا ت ي ة لا ريب فيها و أ ن الله يبعث من في القبور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 جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريب من كان يظن أ ن لينصره الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ه فليمدد بسبب فليمدد بسبب الى السماء ثم هل ي ق ط ع ه ل يذهبن النابلسي ي ن ا ت ل و ن ا ل ل ه يهدي م ن ي ر ي ه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 شركه الهدى شركه دعويه ا غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ي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 ك ل م ا ا أ ر د و ا أن ي خ ر ج و ن ه ا م ن ا ب أ ع ي د و ا للعلوم ا ل ا ب ا ل ح ر ي ه